هذه مناجات لسيدنا الشيخ أبي الحسن الشاذري قتاسر. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي مننت علي بالإيمان والمحبة والطاعة والتوحيد. باحدت بي الغفلة والشوة والماصية وطرحتني النفس في بحر الهوى فهي مظلمة. عبدي كعبد من مذموم مقاد الى نور الهوى وينادي كنداء المحبوب بالماسوم نبي كعبد وهو يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجب لي كما استجبته وأيدني بالمحبة في محل التفريد والوحدة وأنبت أشجار اللطف والحنان إنك أنت الله الملك المنان وليس لي إلا أنت وحتك لا شريك لك ولست من مخلوق وعدك لمن آمن بك إذا قلت وقولك الحق واستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين